السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهذه اختفى أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من توفيقه وأن يبلغنا طاعته وأن يجعلنا ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتليه صبر وإذا أذنبه استغفر أيها الإخوة لازم في مثل هذه المجالس الطيبة نتذاكر وإياكم مسائل وأحكام مما يهم كل مسلم ومسلمة يريد بذلك تمام صيامه وكمال عبادته أيضا لكل طالب علم يتزود من المسائل ويترقى في درجات العلم ويقف على أقوال الفقهاء والعلماء قبل أن نكمل ما كنا قد ابتداناه من مفسدات الصوم الأحكام والتعليقة بذلك فلعل أن نستعرض بعض الأسئلة التي بقيت مما لها تعلق بما وضع هذا سائد يقول هل الأكل والشرب ناشيا في صيام النافلة يفطر نقول للمسيان عاقب من العوارض التي يكون معدوها بها الصائم ليس عليه بذلك شيء سواء كان صيام فرضا أو نفلا فإذا تذكر فإنه يمسك وإذا رآه أحد فإنه يجب عليه أن ينبها لأن هذا من الأمر بالمعروف وأنه يعني منتج الحج على الخير يقول هل مفسدات الصوم التي سبقها توجب الكفارة من القضاء هذا بإذن الله سيأتي الكلام عليه وأن الكفارة إنما تجيب في شيء واحد وهو الجماع وسنبين تفصيل ذلك بعد ذكر المفسد الأخير وهو الجماع الأخت التي تسأل عن الاعتكاف من العشاء إلى صلاة الظهر هل يكون لها أجر؟ نعم الاعتكاف للرجال والنساء على حد سواء والدليل على ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه وحصلت القصة المشهورة التي ليس هذا محل بحثها أما بالنسبة للوقت الذي سألت عنه الوقت فمن العشاء فهو وقت كافي وذلك لما قال لما قال عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن اعتكف ليلة بالمسجد الحرام قال أو في فدل على أن الليلة وما شابها وما قاربها من الوقت يعتبر محل للاعتكاف النوم في أكثر نهار الصيام ليس بمؤسر في الصيام ولا مانع من صحة الصيام بل لو نام جميع النهار ولم يستيقظ في واحدة لكن مر معنا أنه ينبغي المنسان أن يبلغ بصيامه درجة عالية من الاجتهاد في الطاعات والاستغفار والذكر وأنواع البدل والإحسان وغير ذلك السنن الإفطار سنت إليها في هذا اليوم إن شاء الله السواك تقول هل يفطر المسواك عادل من المغرب الحقيقة السواك جاء السنة به عامة ولا يمنع منه الصائم ولا غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عامر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يأتكف وهو يستك وهو الصائم لعدم الدليل للدال على منه. وأما ما جاء في بعض الأحادي ولا استاكب الآشي يعني بعد الظهر فهذا الحديث ضعيف ولأجل ذلك نقول أن السواك سنة للصائم ولغيره لا يختلفان في شيء من ذلك البتة. أما بالنسبة المعجول للأثنان فلعلنا نشير إليه الآن وهو يعني يمكن أن نمر الحقيقة معجون الأثنان الأصل أنه مثل السواك لو أمن الإنسان من أن يصل شيء من الطعام إلى حلقه أما إذا ظن أنه يصل شيء من أثر ذلك إلى الحلق فإنه يكون مفطرا ويكون كأن الإنسان تسبب على نفسه فينبغي للإنسان أن يتقي ذلك إلا أن يأمن انتقاله إلى الحلق أو وصوله إلى الجوف. آه. بالنسبة لللوخر آه... يقول الأخ لو يعني كان في الطريق فرأى منظرًا مثيرًا فخ فأحس بخروج شيء نقول هذا يعني هو بالنظرة النظرة العادية والنظرة العادية صلناه نعات عنها حتى لو وصل الأمر إلى خروج المني للمدي فبناء على ذلك لا يكون عليه فيه شيء لكن لو كرر النظر حتى حصل منه إنزال فكأنه استدعى الإنزال فاستمنى فيكون في مثل هذه الحال مرسيدا من مرسيدات أصوم على كل حال يعني هذه جملة من الـ الـ الـ الـ الأسئلة التي هي دار حولها حديثنا بالأمس ولعل بإذن الله جل وعلا أن على بعض ما بقي من هذه القاسلة في أثناء الكلام في شرح درسي هذا اليوم كنا هنا ما يتعلق بمفسدات جمع من المفسدات وهو الأكل أولا ثم الشرب ثانيا وذكر ما, ما في معنى الأكل والشرب والتفريق بين المغذي وغير المغذي وقول من قال من أنه يعني يفرق بينهما على وجه له وأن كل ما وصل إلى الجو سواء كان ذلك طعاما أو شرابا أو في معناه أو حتى لو لم يكن ينتفع به الإنسان كقطعة حديد أو حصات أو دخان أو نحوه فإنه يكون مفطرا في قول عامة أهل العلم أيضا مر بنا أن حكم الإفطار يكون مع المخرج المعتاد وغير المعتاد لكن نقول في المداخل غير المعتادة كالأذن والعين ونحوها ينبغي للإنسان أن يعني لا يمنع من اكتحال ولا من قطرة في أذنه إلا أو في عينه إلا أن يظن ظنا غالبا أنها تصل إلى حلقه أو يعلم ذلك من نفسه لكونه قد فعل ذلك مرات فحصل شيء من هذا فينبغي له أن يتقي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ الاستشاق إلا أن تكون صائمة ذكرنا المفسد الثالث وهو من استقاء عمدا وذكرنا شرط حصول الإخطار به ثم ذكرنا أيضا الإنزال الاستمناء آآ وهو آآ الرابع من المفطرات وذكرنا الخامس وهو الحجامة هذه خمسة مفطرات مما يفضر به الصائم جرت عادة الفقهاء. أنهم يكملون بعض المسائل قبل أن يذكروا أحكام الجماع فإن أردتم أن نذكر هذه المسائل أو نؤخرها حتى نذكر المفسد السادس وأظن هذا أحسن فالمفسد السادس من المفسدات الصوم هو الجماع المفسد السادس هو الجماع فمن جامع زوجته أو حتى نسى الله العافية حتى لو حصل منه الزنا جماع محرم نعم فإنه يكون مفسدا من مفسدات الصد والدليل على أن الجماع مفسد من مفسدات الصد هو الإجماع الحديث التي تقدم لكها في الإنزال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله فمن هذا أخذ أهل العلم أن الأسراء ممنوع من تعاطي ما يكون فيه الشهوة وهذا داخل في الجماع ولا شك وحكم الجماع سواء كان ذلك كما نص على هذا أهل العلم سواء كان في قبل أو كان في دبر وقول في الدبر لا يعني ذلك أنه يجوز في خارب الصيام لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يتكلمون على هذه المثالة من جهة فساد الصوم أما من جهة حكم الوط في الدور فهذا يبتغنه في كتاب الحدود ويبينون حرمته وعظيم فعله يكون الحكم المناسب فيه في محله هنا، لكن هنا ينبهون على أنه داخل اسم الجنراء الذي يكون محرما ويحصل به فتاد الصوت وهنا يقولون سواء كان يعني من عبارات الفقهاء في حاطة هذه المسألة يقولون من جانعة في فرج في فرج أصلي لحي أو ميت أو آدمي أو بهيمة ويقولون حتى ولو كانت سماكة بعض الناس ربما يستهدي مثل هذا الكلام والفقهاء رحمه الله تعالى لم يريدوا بذلك الإغرام في مثل هذا وإنما أرادوا بيان الحد أو ما يمكن أن يدخل في هذه المسألة ما يمكن أن يدخل في هذه المسألة وهنا ما أحب أن يتنبه لها الإخوة أن الجناع اسم لالإناج في الفرج فإذا لم يكن منه إيلاج في الفرد فلا يعتبر هذا جماعا الذي نحن نتكلم عنه بل هو مباشرة فلو أنه على سبيل المثال فأخذ من زوجته نعم أو حصل منه مباشرة فيما دون الفرد فلا يدخل ذلك في حكم الجماع فإذا حصل من ذلك إدخال الذكر في الفرد فإنه يتعلق به الحكم والحكم الذي يتعلق به هو تغيب الحشفة، تغيب الحشفة أو قدرها، يعني وهذا أمر ظاهر أو معلوم. إن إذا تقرر ذلك، نقول هنا من أنه مفجِّد من مفجِّلات الصيام. فمن جامع زوجته فنحكم عليه بفساد صومه. ووجوب القضاء عليه ثم سيأتي معنا حكم الكفارة ومما يدل على تعظيم أمر الجماع ذلك الرجل الذي جامع امرأته في نهاري رمضان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك قال وما أهلكك قال جامعت امرأتي في نهاري رمضان قال اعتق رقبه إلى آخر الحديث كما سيأتي في بيان الكفارة للجماع وهنا ينبغي لكل صائم وصائمة أن يحفظ نفسه لأنه في هذه الأزمان من خلال الأسئلة الكثيرة نرى ان كثير من الأزواج يحصل منهم آه يعني استخفاف أو تساهل بهذا الأمر حتى يقع منهم الجماء ثم يأتون يتأوهون ويصيحون ويقولون من أنهم لا يستطيعون كفارة أو جرا كذا وكذا يلتمسون أعبارا لعله أن يخفف عنهم فيقول أن ينبغي الإنسان أن يتق الله وأن يحفظ صيامه وأن يكمل عبادته لربه إذا قيل أن الجماعة مفطر ومفسد للصوم فإنما يكون ذلك أو يدخل في ذلك المتعمد فمن تعمد الجماع فإنه يلحق به القضاء والكفاغة لكن بقائم أن يكون ما حكم غير العامل كالناس وجاهل فنقول بعض الفقهاء حتى غلب الحكم على الناس والجاهل فجعل حكمهما واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفقل من الأعراض كنت جاهل أو كنت ناسيا لكن عند جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن الناس فجامع وهو ناس لصيامه أنه ليس عليه في ذلك شيء ويكون كما أو في حكم الناس للأكل والشرب فبناء على هذا لا يكون موجبا عليه الكفارة وهل يكون مقصدا للصوم أيضا في شيء من الاختلاف وبعض أهل العلم يطهد القاعدة فيقول من أنه حتى طبع ليس عليه طبع لكن بلا شك أنه ليس أو عند قول أهل التحقيق من أنه ليس عليه في ذلك في ذلك كفارة هل يتصور النسيان يعني هو أقل من غيره يعني النسيان في الأكل أكثر في الشرب ونحوه لكن في الجماع يكون قليلا لكن في بعض الأحوال يكون الإنسان نائما فيقوم من نومته قبل أن يحس لا يسرع أو يحصل منه إيلاج فلا يتذكر إلا بعد ذلك فنقول هذا يعني صورة من صور النسيان التي قد تحصل طيب ما حكم الجاهل الجاهل أول شيء ما صورة الجهل الذي نتكلم عنه الجاهل المقصود هنا ليس الجاهل بأن الجماع فيه كفارة فلو كان الإنسان يقول مثلا أنا كنت عارف أن الجماع مفسد للصوم كالأكل والشر لكن ما كنت اعلم أن فيه كفارة فنقول هذا بالاتفاق عند أهل العلم أن عليه أن عليه الكفارة ولا شك وليس عدم العلم بالعقاب أو بالكفارة هو عدم علم به بل مجرد علم الرجل والمرأة بحرمة أو بالمنع من الجماع كاف في لحاق الحكم به طيب لو كان جاهلا من أن الجماع مفسد من مفسدات الصوم فنقول لا يخلو حاله إنما يكون معذورا كما لو كان مثلا رجل جديد حديث عدم الإسلام جديد الإسلام أو مثلا نشأ في مكان جهل في بابية في ليس في محل العلم فنقول هذا معذور ولا إشكال فأيضا يقال مثل حكمه حكم الناس من جهات أنه ليس عليه كفارة وهل يجب عليها أن القضاء فيه اختلاف والخلاف فيها لا يسير لكن لا اشكال من ان الكفارة لا تجب خلافا لفقهاء الحنابلة وبعض الفقهاء اما اذا كان الجاهل بهذا الحكم ممن نشأ في المدن واماكن العلم فيقول بعض اهل العلم ان هذا قصر وان الواجب عليه تعلم الاحكام فلما كان التقصير من ياته فانه يكون معذورا فبناء على ذلك يكون عليه يكون عليه القضاء والكفارة هذا من المسائل المهمة التي تتعلق بمسألة بمسألة الزناع وأحكام الفطر به وما يتعلق بذلك إذا قلنا من أن الجماعة مرسدون من مختارة الصوم فما الذي يجب على من حصل منه ذلك فنقول يجب عليه آه شيء آه أمران يجب عليه أمران. أولاً القضاء. وكون القضاء واجب يؤخذ هذا من عمامات الأدلة أن من أفسد صومه فإنه قد تعلق بذمته فيلزمه قضاءه وبراءة ذمته بما تعلق بها. نعم هذا من جهة. كما أنه جاء في حديث ذلك الرجل الذي جامع زوجته جاء في بعض روايات أبي داود. تكلم في هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه فدل على أن القضاء متعلق به وهذا قول عن أهل العلم المسألة الثانية أنه يجب عليه الكفارة أنه تجب عليه الكفارة والدليل على وجوب الكفارة هو حديث العرابي الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال ما أهلك؟ قال جمعت أهلي في نهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا. السفيرة قال صوم شهرين متتابعين؟ قال لا السفيرة. فقال أطعم ستينا مسكينا؟ فقال على أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق من طم أطعمه؟ قال اطعمهم أهلي. فدل هذا على أن من قد حصل منه الجماع في شهر رمضان فعليه الكفارة إذا قيل بالكفارة فهنا تتفرع عندنا مسائل أولاها أن الكفارة على الترتيب يعني العطق ثم الصيام ثم الإطعام لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى الصيام قبل العط ولا يفرق بين شخص وشخص ولذلك لما جاء عند بعض أهل العلم أن أحد الخلفاء حصل منه جماع في نهار رمضان فأوجب عليه الصيام فقالوا لماذا توجب عليه الصيام ولم توجب عليه العذق قال لأن سهل عليه فلا يكون رادعا على بخلاف الصيام شهرين متتابعين فنقول في هذا من أنه ليس بصحيح لمخالفته النص الصريح وتكلم على نقد هذه المسألة جماعة من أهل العلم كثير منهم الإمام الشاطبي ورحمة الله تعالى في كتاب الاعتصام إذن عليه الكفارة على ما ذكرنا من الترتيب هنا من المسائل المتعلقة بذلك أن الكفارة إنما تجب في الإفساد الصيام بالجماع وبيان ذلك أو الدليل على هذا حديث العربي والعلم في ذلك العلم في ذلك قال أهل العلم أن المفوس ما كانت تندفع عن الطعام والشراب والطهي ونحوها تندفع بأقل الأمور وهو التحريم والوجوب القضاء لكن لما كان الجماع من الأمور التي تجمع إليها الناس ونها ثورة فإنها لا تكبح ولا تمنع إلا بشيء عظيم ولذلك من حكمة الشرع, الشرع أنه خص الجماع بزيادة على القضاء بإجابة كفارة حتى تحجم النفوس وتمتنع من إفشال صيامها ومن هذا التعليل نعلم المسألة التي ربما مسألة عن هسائل قبل قليل وهو أن الكفارة إنما هي في الجماع لا غير قال أهل العلم ولا تكون في غير الجماع فلا فالبعض الفقهاء لأمرين أول شيء لأنها ليس إنما نص جاء النص في الكفارة في الجماع ولأنه من جهة أخرى ليس سوى الجماع مثل في فيما يعني عظم الأمر به ونحو ذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالكفارة أن الكفارة متعلقة بشيء واحد لا غير وهو حصول الإفساد الصيام أو حصول الجماع في نهار رمضان ولا يساوي غيره هو بمعنى أنه لو كان على الإنسان صيام قضاء فأسده بجماع زوجته أو كان عليه صيام نذر فأسده بجماع زوجته أو كفارها من أحوال ذلك فنقول في هذه الأحوال كلها لا يجب عليه إلا القضاء والإستغفاء وإنما النص خف نهار رمضان وذلك لحرمة ذلك الوقت ولعظم الأمر فيه فيفرق هنا إذن بين أن يكون الصيام في خارج رمضان أو أن يكون الصيام في رمضان حتى ولو كان قضاءا حتى ولو كان كفارة أو ندهان فإنما يجب على الإنسان لو أفشد صيامه بالجمع إنما يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة فالكفارة إذا مخصوصة بما يحصل من المسلم من انتهات حرمة شهر رمضان المثلة التي بعدها وهي مهمة في هذا وهو أن المرأة في ذلك كالرجل فإذا جامعها زوجها وجب عليها ما يجب على زوجها من القضاء والكفارة يستثنى من ذلك أن تكون المرأة مكرهة على الجمع ففي هذه الحالة نقول من أن لا, يجب عليها لا تجب عليها الكفارة بل قال أهل العلم حتى فساد الصوم أو بعضهم قالوا من أنه لا تجب عليها أو لا يسد صومها وهكا المكرى فإنه مرفوع عنه التكليف والقلم لكن الأوقبات فهو أحسن وابعد عن الخلاف أما الفطار فلا تجب عليها في حال الإكرار والإكرار صورة أن يلزمها أو أن يجئها كيف يلزمها, يلزمها, يلزمها يتوعدها من الطلاق وليتوعدها بأذية في بدنها أو في ولدها أو نحو ذلك أو أنه ينكب عليها بحيث لا تستطيع الفرار منه ثم يتمكن منها حتى يحصل الجمع إذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة هنا المسائل لا تساوي مسألة الجمع وهو وهي مسألة إذا حصل منه مباشرة دون الفرد فهذه لا ليس فيها ليس فيها كفارة وإنما فيها فساد الصوم في حال واحدة وهو إذا حصل إنزال فترجع إلى مسألة الاستمناء فترجع إلى مسألة الاستمناء مثل ذلك يقول أهل العلم لو تساحقت رأتان مثل الله السلام يعني فحصل منهما إنزال فإنما عليهم القضاء وليس عليهم الكفارة وكذلك إذا حصل جماع دون الفرد على ما ذكرنا فإنه إنما عليها أو عليهما قضاء دون الكفارة فالكفارة إذا مخصوصة بحصول بحصول الجماع لا لكن الجماع إنما يتعلق حكم الكفارة بثمن كان ينضمه الصوم كما نبهنا على ذلك في موضع فلو كان إن كان في الأصل مصافرا ولو أصبح صائما نعم ثم جامع زوجته فنقول ليس عليه للقضاء لأنه مباح له الفتح فسواء نفطر بطعام أو شراب أو بجماع فذلك جائز له أو مثل ذلك ايضا المريض فلو كان مثلا مريض لا يستطيع الصوت وزوجته معذورة بأي عذر كان سواء مريضة مثله أو كانت أيضا يعني ظهرت في أثناء النهار من حيض وقل من أنها لا تمسك أو يعني غلبها على نفسها فنقول هو معذور في مثل هذه الحال لكون يجوز له الفطر نعم لكن كان ينبغي لها أن لا يفسد أو لا يجب عليها أن لا يفسد آآ آآ يعني مزوجته وهي معدورة من جهة أنها مكرهات في مثل هذه الحال نعم هنا يعني من المسائل المتعلقة بذلك أن المحل الكلام إنما هو في حصول الجماع, الجماع في أثناء النهار أما الجماع في الليل فإن الجماع في الزين مضاح للإنسان فإن الجماع في الليل مضاح للإنسان والدليل على ذلك الصريح الآية وحين لكم لينة الصيامي رافضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم لكن يقول أهل العلم يعني مما يتعلق لذلك أنه يكره للإنسان أن يؤخر الجمال حتى آخر الوقت لأنه قد يطول معه فيدخل عليه وهو في جمال فيتعلق به حكم القضاء والكفاغة لكن لو أن شخصا يعني مثلا جامع زوجته في آخر الليل فسمع الأذان أو نظر إلى الساعة وإذا هو وقت دخول النهار والصباح، فنقول في هذه الحالة يلزمه أن ينزع، وهل يكون مجرد حصول هذا من إلى دخول الوقت يعني مفسد للسياق بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم يقول أن نزع جماع يعني حتى لو نزع في أثناء العندان. فيه تبرو كانه جامع لأنه يتلذب بالخروج في تلك الحال أو بالحركة حركة الخروج في تلك الحال. مسألة الريق والنخامة هنا مسألة مهمة وكثيرا ما يحصل عنها أو فيها السؤال وهي مسألة من أكل يعتقبه ليلا كذانا نهارا دعون الناس ينام في أثناء الليل ويجعل الساعة مثلا على قبل الفجر بنصف ساعة يقوم يتسحر فتأخذه النوم ما يقوم إلا بعد يعني طلوع الفجر لكن ما ينتبه يظن أن هذا هو وقت قيامه فيأكل ثم إذا أكل أو في أثناء أكله يرى الساعة أو يسمع أحيانا للإمام المصل يصلي أو نحو ذلك فيعلم بهذا أنه أكل في أثناء النهار فنقول من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا يعني تبين له أنه تبين بعد هذا يعني لما راح للناس من, من الغد قال يا أكلت الساعة الثلاثة قالوا لا هو يؤذن الساعة الثالثة فنقول هذا من المسألة الأولى التي تبين فيكون عليه القضاء ولا شك لكن هذا أكل شك وبقي الشك لم يندفع الشك لم يرتفع بأي صفة من الصفات. بكونه يعني إما لم يكن مع الساعة أو لا يدري أو انتقل من هذه البلد قبل أن يعلم وقبل أن يجد من يخبره فنقول في هذه الحالة ليس عليه ذلك شيء ومثل هذا مثلا من كان في برية ف يعني شك في غروب الشمس فأكل فنقول هنا يمغي بأن يأكل حتى يتيقن غروبها لأن الأصل هو بقاء النهار فبناء أن على ذلك نوجمه بب بالقضاء فإذا المسألة, المسألة التي نحن الآن نتكلم عليها مسألة الشك، فالشك ولا يحصل منه تبين بعد ذلك يحكم بمن أكل شاكا في طلوع الفجر ببقاء الليل ومن أكل شاكا في غروب الشمس. ببقاء النهار فيه احكم في الثانية بفساد الصوم بخلافه المسالة الأولى أما إذا تبين فالحكم بما تبين به فالحكم بما تبين به ولذلك جاء عن الصحابة أنهم جاء أكلوا في يوم غيم ثم طلعت الشمس يعني لما زاحدة وجدوا قرص الشمس زال باقيا فسئلة الـ الـ هل عمر بالقضاء على بد من القضاء؟ فتبين لهذا أنه يلزمهم القضاء في هذه المسألة على كل حال يعني هذه المسألة شوي فيها إشكال لكن الأكثر وقوعا هم الذين يأكلون ثم يتبين لهم دخول النهار فنقول عند الجميع أن هؤلاء أو عند أسر أهل العلم أن هؤلاء قد فسد صومهم. قبل أن يعني نكمل ممكن ناخذ سؤال سؤالين لأن على القاعدة كل نصف ساعة نأخذ يعني ننرويح عنكم ببعض الأسئلة. يقول رجل جمع أهله في سفر جاهلا بجواز ذلك ظلنا أن عليه الكفر فماذا عليه؟ لا عليه شيء لأن العبرة بالحال فالحال أنه معذور في هذا فعلمه بالعذر لا عدم علمه بالعذر لا يضره. لا يضره، لكن هو أهم بمعصية، فعسى الله وأن يعفو عنه في ذلك الهم. لكن من جاء لك فار لسانك، فليس عليه إلا القضاء. نعم. من أكل من أخطأ جاهلا لبعض أنواع المفطرات كاستعمال استعمال الحثنة والحمية، نقول عليه القضاء مادام أن قصد أكلها وهو مفروض هي تعلم، إلا أن يكون معذور في مثل هذا. في الأصل أن عليه انا القضاة فيصل يسأل عن من يجهد الصيام الثالث يعني الصيام لمرض مزمن هذا تقدم معنا وقلنا أنه معذور وله أن يعني ليس عليه الصيام وعليه الفدية كما ما ذكر ذلك معنا نكمل بعد هذا في مسائل يعني تكمل ما ذكرناه من ما ينبغي للصائم عدم الامتناع عنه والامتعال وبعض المستحبات للصائم منح ذلك فنحن ذكرنا أنه يكره له أو يعني لو طار إلى حلق ذباب فإنه مدام أنه بدون إرادة فليس عليه شيء لأنه كالمتعه في ذلك لكن لما ذكر الفقهار هنا أنه يكره للإنسان أن يجمع ريقه هيبلعه لماذا؟ طبعا هو لا يفترض بذلك حتى لو فعل هذا لكن لما قالوا كرهه لأن بعض أهل العلم قالوا من أنه يحصل به الفطر فلأجل ذلك فيه خشية أو احتياطا لهذه العبادة لأن لا يحصل منه ما يفسد عليه عبادته لكنهم قالوا بالنسبة لكونه غير مفطر باعتبار أن الريق من ينبع في البدن في داخل البدن ويعود إليه ولا يمتك الإنسان عن الحاجة إلى بلعه فكان بلعه متفرقا أو مجموعا يكون على حد سواء بلع النخامة نخامة تعرفون أنها تختلف عن الريق في النخامة هي ما يكون من إفرازات الأم أو الدماغ التي تصل إلى الفم. أول شيء لا بد أن نحرك معنى بلع النخامة لأن بعض الناس يحصل بذلك يعني إشكال كبير نقصد ببلع النخامة ليس أن يحس بالنخامة في مثل حلقه بعض الناس إذا حس بالنخامة في حلقه تجد أن يتكلف حتى يخرجها فتسمع له يحاول قد رفضت هذا ليس كلام الفقهاء فيه، إنما كلام الفقهاء في أنه يجب على الصائم أن يحفظ نفسه من المخامة هي التي وصلت إلى فمه. لماذا يقولون من أن إذا وصلت إلى فمه لا يبتني على تم الثم والنثان ونحوه في حكم الخارج بدليل أن إذا تمضى الماء ثم لم يكن لرماتي لا الإفاضة لأن هذا الثم في حكم الخارج. فبناء على هذا يقولون إذا وصلت إلى فم فكأنها خرجت فأعادها وأدخلها فكأنه قصد إدخال شيء خارج أما إذا نزلت من دماغه إلى حلقه مباشرة فلو ابتلعها لم يكن ذلك مؤثرا ولا يكلف أن يشق أن يشق بمسيل حتى يخرجها لكن لا شك أن الأولى بخالق لأنها يعني يتضرر بها البدن، فيمر له أن يبتعد عنها. والفقهاء قوم يحرم عليه بلع النخامة في هذا الحال إذا وصلت إلى فمه. هل يتصور أن شخصا يبلع نخامته؟ نقول تحصل في بعض الأحوال إذا كان بعض الناس يستحي أحيانا لا يكون عن منديل أو نحو هذا، فتصل إلى فمه. وبحضرة الناس في كلمة أو في اجتماع أو في عمل أو نحوه، فيبتلعها. من هذه لا شك أنها قد تؤثر وتوصله إلى فساد الصوم في هذه الحال أنا أظن أن المسألة واضحة بالنسبة للنقامة والحكم الذي ذكر أهل الفقهاء رحمه الله تعالى حكمها أو المنع من ابتلاعها فالمنع من ابتلاعها من جهة كونها مستقدرة ومن كونها ليست من الرير فهي شيء زائد عن عن ولأجل ذلك يشبهونها بالقيء. فكما أنه لو أن الإنسان خرج منه قيء فوصل إلى فمه فلا يجوز له أن يبتلعه لأنها صار في حسن خارج فوجب عليه خاجه. فبناء على ذلك كذلك أن نخامة نقول لا يجوز له أن يبتلعها. هنا مما يتعلق بهذا المسلة التي ذكرناها ذوق الطعام. ذوق الطعام لا ينبغي للإنسان لأنه يخشى منه أن يدخل إلى حلقه لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس لأن الذوق إنما هو في اللسان وليس دخولا إلى الجو كما ذكرنا ولهذا جاء عن ابن عباس كما روى البخاري في صحيحة أنه كان يعني أو أنه جاء عن الإذن في ذوق الطعام فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك أو نحوها لمن يعمل في الطبخ وغيره جاد لهم هذا لكن الأول التوقي لما ذكرنا من أنه مظلة الوصول إلى الحلق فيكون سببا لإفساد الصوت ولأجل ذلك كان الفقهاء يقولون من أنه مكرور لكن إذا احتاج فلا بأس في ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا وأشرنا إليها إشارة وهو القبلة للصائم قبلها للصائم جائزة لمن وثق أو وثق من نفسه يكون منه تحرك كل وليس من ذلك تقول عائشة كان يقبل ويباشر وصائم وكان لكم لأرضه يعني يملك حاجة يملك شهوة لا يعني تتسلط عليه أو يحصل منه ما هو شد من هذا فإذا تكون مباح لمن أمن على نفسه وتكون مكروهة لمن خاف ويعني لمن علم تحرك شهوته فإنه يكره له ذلك فإذا علم أو جارة العادة أنه إذا قبل يخوض منه المني ونحوه فإنه يحرم هذا ولا شك لأنه كأنه استدعى الإنزال أو كأنه طلب الإنزال فيقع في, في مفسد مفزات الصوم فلأجل ذلك إذا علم أنه يحصل منه شيء من هذا فامتنيع وإلا فلا بأس لذلك إذا أمن الأمر وهو عدم الإنزال وعدم أواظن عدم تحرك الشهوة من المسائل التي تتعلق بالصيام وهو أن وهذا من عظيم فقه الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يقولون بعد ما ذكروا المفسدات يقولون ويحرم عليه اجتناب كذب ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة ويحرم عليه تعاطيها ونميمة وشتم ونحو وهذا أمر ظاهر وبيان أو إشارة إلى أنه وإلا لم يكن ذلك مفسدا من مفسدات الصوم إن لم يكن مفسدا من مفسدات الصوم فلا, فلا إشكال من أنه جارح لصومه ومما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به يعني قول الزور الباطل والشر ونحو ذلك وهذا يدخل في أنواع الأقوال المحرمة والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه والآية كتب عليكم اصطيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهي حاملة للإنسان عن البعد والامتناع والترف وحفظ الصوم من المعاصي والآثام وهي بمثابة التأديد للإنسان والتربية على هذا حتى يكون ذلك بإذن الله جل وعلا عادة يعتادها في البعد عن هذه المعاصي سواء كان صائما أو كان أو كان مخترا لكن إذا حصلت منه في حال الصيام تعلق به أمران قولا المعصية من حيث هي معصية ثم أيضا انقاص أجره وانتهاك حرمة هذه الأيام والنهار الفاضل الذي شرفه الله جل وعلا وعظمه ولأجل هذا يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من حصل منه شيء من هذا فأنما ذكر له الذكرى المرأتان اللتان يعني كانتا ترتابان الناس فأمر بهما فجئ فجئ بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيئة يعني أمرهما بالتقيؤ قال فقاءتا لحم عبيطا ودم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صامت عما أحلف الله وأصرت على ما حضر الله هذا الحديث تكلم فيه من حيث اسماده لكن لم يزل أهل العلم يعتضدون به لأن دلالة الحديث الأخا دلة على يعني تعظيم هذا الأمر وأيضا هو له أصل صحيح في الأدلة الصحيحة ولذلك الصحابة كان يبقون في المتاج ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولأجل ذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ صومة من المناظر الآن القنوات هذه أفسدت على الناس صيامهم وأفسدت عليهم خشوعهم وأفسدت عليهم ليلهم وأفسدت عليهم كل شيء الشبكة الإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي هذه باب واسع من الشر من المناظر والصور وأيضا القيل والقال والغيبة والنبينة والإشاعات الباطلة وكلها شر أخفها له من أنه سبب للغوت القلب للقصوة القلب والقيل والقال الذي لا فائدة منه فإذا تعلق بذلك شيء من المعاصي والأثم كان أعظم فإذا كان ذلك فيه إرجاب أو شيء يعني يتعلق بأمر العام من أفسد الأمن أو نحوه كان الأمر في ذلك أعظم وكان الشيء في ذلك أشد. فكان أو فلزم على كل واحد أن يحفظ نفسه من هذه الأمور كلها والمنحفظ من حفظه الله نسأل الله أن يحفظ سيامنا وأن أن لا تعرض بمثل هذه المواضي والأعمال. فلاه العلم في مقابل ذلك أو تتمة لهذا أنه كما يجب على الإنسان ابتناب هذه نشئ فإنه يستحب له كثرة القراءة والذكر والصدقة كف اللسان حفظ النفس لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وكان يعرض القرآن مع جبريل يعارضه حتى إذا كانت السنة التي مات فيها عارضه بالقرآن مرتين ففي هذا دلالة على أن الـ الـ الـ أنه ينبغي للصائم أن يعمر وقته بالطاعة وأعظم الطاعة هي قراءة القرآن والصلاة لخصوص الأمر بهنا في أيام في أيام الصيام. ولأنه من جهة أخرى هذه أيام فاضية فيزيد أجرها ويعظم فضلها وهي سبب لأن يكون الإنسان أتم لصيامه وأحفظ لنفسه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان كما يبسنب عن محرم ويفعل الطاعة فإنه لو استدعاه أحد إلى فعل شر أو قول سوء فإنه يمتنع من هذا ولأجل هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مرء شابه أو شاتمه فماذا يفعل هل يجوز له أن يرد عليه لا وإن كان له الحق وأن يرد وأن يمتنع لكن في حال الصيام حفظا لصيامه أمره الشرع بما هو أتم من ذلك وهو أن يقول إني صائم فقوله إني صائم فيها فائدتان أولا عدم إجابته ثم أيضا من جهة أخرى فيها فائدة أخرى وهو الإبانة لذلك الشرح أن المانع ليس هو الضعف ولا الخوف ولا الخور وإنما هو طاعة الله جل وعلا وحب الصيام لا يتطاول عليه قائل السوء ومريد الشر ممن تفوها في المرة الأولى وعند أهل العلم أن قول إني صائم هذا لا إشكال في أنه في صيام الفرض لكن هل يكون في صيام النفل؟ مع أنه يعني لا يعلم أحد بصيامه يقول أو قال أهل التحقيق ولا يختلف بين أن يكون في صيام فرض أو نفل بين أن يكون في فرض أو نفل لأنه لم يستدعي لم يستدعي هو الإخبار أو الإعلام بصيامه لكنه لا ما يستدعي حصوله يعني يتنفل فيراه أحد لا يعني ذلك أنه يقف عن النافلة فكذلك هنا بعد هذا نأتي إلى بعض المسائل التي هي من منكملات الصيام فكما ذكر أهل العلم أنه مما يستحب للصائم تأخير السحور وتأخير السحور سنة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من على طريق الأول أن نقول هنا سنتان السحور سنة وتأخيره سنة أخرى لأن الله جل وعلا لما أمر بالصيام أمر أيضا أن لا يشق الإنسان على نفسه ندب له ما يكون سبب للتقوي والتقوي يحصل بالسحور والتقوي أكمل ما يكون حينما يتأخروا به فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن قم ما كان بين سحوره وبين الفجر إلا قدر قراءة خمسين آية ولو كان ذلك بشيء خفيف كشرب ماء أو أكل خفيف كشرب لبن أو تمرات أو نحوها لكنه يتحقق بهذا السحور ويتحقق به تأخير إذا جعله قبيلة أو في الجزء السادس من الليل وهو الذي يسبق الفجر على ما يعرف من وقت السحر إذن هذا هو من مستحبات الصيام تعجيل الفطر أيضا مما يستحب للصائم وهذه من الأمور الظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتزال أمك بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور يعني الفطر في أول أوقاته وهذا خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يفتغون حتى تشتبكا النجوم يعني يظهر الليل وتبدو النجوم في بطن السماء فهنا نقول من ان السنة أن إذا ضربت الشمس أفضل الصائم ويدل لذلك الحديث الذي في الصحيح لما كانوا في سفر فوقفوا على بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجده لنا قال يا رسول الله لا يزال النهار يعني كان لم يحصل أو كأنهم أشاكم في حصول الليل فقال انزل فجد لنا يعني اتي لنا بالنار فقال يا رسول الله لا النهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجد لنا إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشقر وأدبر النهار منها هنا فقد أفضل الصعيم وهذا يحصل بغروب الشمس بذهاب قرص الشمس حتى ولو بقي ضوء للنهار دام أن قرصها قد فقط فيكون الكطر لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي التعجيل من الفطر هو السنة لكن ما يعني ذلك أنه لا يصح صوم الصائم إذا تأخر فطره كما أنه لا ينبغي للإنسان إذا حل وقت الفطر أن يؤتي بنفس للتهلكة بزيادة سرعة أو بغير ذلك مما يكون سببا لحصول يعني الشر على الإنسان فالمقصود هو الأصل استحباب تأجيل الفطر لكن إذا عرض الإنسان عرض فليس عليه في ذلك فليس عليه في ذلك شيء إذا أراد الوصال الوصال طبعا هو أن يصل الإنسان الصيام إلى قبل الفجر فهذا الوصال جائز وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيه لكن السنة يعني تعجيل الفطر مطلقا وهذا إنما هو على سبيل الإباحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل يومين والثلاثة في الصيامة لكن يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني بعد هذا من الأشياء التي يذكر مما تستحب للصائم هو ما يحصل له الفطر به أو ما ينبغي له أن يفتر به فجاء في الحديث أنه يستحب للإنسان أن يفطر على تمرات وفي بعض الحديث أنه يفطر على غطب حديث أنس فإن لم يجد فعلى تبر فإن لم يجد حشى حسوات منه لكن حديث أنس هذا يعني معلول والذي يصح إنما هو حديث سلمان بن عامر رب الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حسوات من ما فمن تسنى له وفيستغله الرطب فلاك فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فيحسو حسوات من الماء ويستحب للإنسان عند الفطر أن يكسر من الدعاء لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالصائم دعوة لا ترد وبوب على ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه صحيحه قال باب الدعاء عند الفطر نعم ولأنه جاء في بعض الروايات للصائم دعوة لا ترد أو للصائم عند فطره دعوة لا ترد فيكون في ذلك يعني في أثناء النهار لكن عند الفطر آكد ما يكون من تحصيل إجابة الدعاء في ذلك الحال هل من الفطر دعاء مستحب مخصوص؟ يعني اللهم لك صمت على رزقك أصدرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني أن تسمع العلم ذكر ذلك بعض الفقهاء وردت في ذلك بعض الآثار لكن لا يصح من ذلك شيء بل الأحاديث في ذلك واهية بل الأحاديث في ذلك واهية ليس له ذكر معين بل يدعو بما تيسر من خير الدنيا والآخرة وإنما الدعاء الذي يصح ما يقوله الإنسان بعد الفراغ من فطرة فإنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفتغى قال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يقول الإنسان ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولا يختلف الحال بين أن يكون قد ضمأ قد حصل منه ضمأ أو لا خلافا لبعض الفقهاء المعاصرين الذين يقولون إن هذا إنما يقال في عند تحقق الضماء بل حصول الضماء والعطش شيء نسبي فلا شك أنه بذ حصل له شيء من ذلك ولو قليل فيكون هذا الذكر عاما لكل من أفضل من صيامه لكل من أفضل من صيامه هذا يعني الدعب المستحبات التي يستحب للصائم فعلها يستحب للصائم فعلها هل بقي أو يعني نأخذ سؤال أو سؤالين قبل أن ننتقل إلى مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب أو بهذه العبادة تقول ال الأخت من فلسطين أن لديها ولدان ي يعني بلغ الثامنة عشر والتاسعة عشر كان يصومان يصليان وهما في العشاء أما الآن فلا يصليان وأشك أنهما يصومان إذا ترك الصلاة فليس بعد الصلاة شيء وهو أعظم من الصيام. فعليك أن تأمرهما وأن تحتيهما وأن تبذل كل ما في وسعك حتى يتوب إلى الله جل وعلا من فعلهما فإن هذا من الذنوب العظيمة والسيئات الكبيرة بل قد يصل بهما إذا ترك الصلاة مطلقا إلى أو غالبا إلى الكفر بالله جل وعلا نسأل الله أن يمنى عليهم بهداية وأن يطرع عينك بصلاحهما وصلاح أبنائنا وأبنائي السامعين والمسلمين أجمعين تقول الوقت هل علينا انتظار نهاية أذان المغربين لنا أكل أم مجرد الله أكبر هو دخول الوقت ودخول الوقت بأول الأذان فبناء على هذا مجرد دخول الوقت فتفتر حتى ولو تأخر المؤذن وقد علمت أن الشمس قد غربت فإنها تفتر في هذا من تعمد بلع النقامة بعد وصولها للفن فهل عليه قضاء الحقيقة يعني قال بعض عندي أن عليه قضاء ويقصد صومه وهذا القول محتمل لكنني لا أقطع بهذا لكنني لا أقطع بذلك يقول نرغب مزيد من الدواعي الفقية في أي الأبواب الفقية فقد انجلت التضحية مامنا كديم مساتي والله أسب الله أن يعيننا على ذلك وأن يجي الإخوان في هذه لقدم خيره وأنا مستعد إذا جرت مناسبة وفتحت ذلك طريق ونشال الله لعانت على الخير وأن يستعملنا في العلم والعمل إن ربنا جواد كريم تقول يعني فهمت من أصابات السنة في الفطر هو أن أن وجد الرطب الرطب أو لا وإلا التمر أو حسا حساءات من ما ليس كذلك الحقيقة أنا تكلمت على هذه المسألة من جهتين من جهة الحديث الحديث الذي جاء يعني حديث أنا متكلمه فيه والذي يصح هو حديث سلمان الضبي من وجد التمرات أفضل عليها وإن حسوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن نحن نقول من ديات الحكم الشرعي ان تثن للإنسان الغطب فيكون ذلك أكمل ويعني حصل له المقصود الحديثين إذا قيل بصحتي الأول أو بتحسينها والاعتراض به لكن هو في الجملة التمر يحصل به السنية تصل به السنية أظن أن هذه يعني أكثر ما يتعلق من المسائل التي تتعلق بالصيام التي تتعلق بالصيام. بعد هذا يعني عندنا مسائل مهمة تتعلق بالقضاء ومسائل تتعلق بقيام رمضان. يعني أنا سأشير إلى قيام رمضان إشارات لطيفة ولن يعني لأن الحديث فيها طويل جدا أول شيء قيام في رمضان جاء فيه الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من نبه فتحقيق حصول الأجر في هذا هو قيام رمضان كله من أوله إلى آخره من أول نيمة إلى آخره إلى آخرها فلو أن الإنسان فات عليه ليلة أو فات عليه ليلتين فقد فات عليه الأجر في هذا القيام اسم لكل من قام رمضان سواء كان ذلك مع الإمام أو كان ذلك مع غير لوحده رجلا كان أو امرأة ف يحصل له القيام دم صلى من الليل قدرة وقام بشيء من كتاب الله جل وعلا فإنه يدخل في هذا المعنى ويتعلق به ذلك الفضل بإذن الله تعالى. لكن الصلاة مع الإمام لها مزية من مزايا أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قيام الليلة. والقيام يبدأ من بعد من غروب الشمس يعني صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس يعني لو صلى الإنسان بعد المغرب بعد العشاء آخر الليل حصل قيام الليل لكن الوتر لا يكون يعني اللي هو اللي لا يكون إلا بعد صلاة العشاء والمستحب في قيام رمضان كما في قيام غيره أن يكون في آخر الليل لكن لما كان الناس يضعوهون عن القيام في آخر الليل والشرع جاء بالأخر بأرفق الناس والأيسر والأي عليهم فإنه يكون في أول الليل اعتبارا بهؤلاء الضعافة ومن لا يستطيعون الحضورة في آخر الليل ما ينبغي هنا التنبيه عليه أن كثير من الناس نعلوا صلاة التغويح والقيام بمثابة المسابقة والمسارعة فأيهم ينتهي أولا وأيهم يخلص منها وكأنه حمل ثقيل يريدون أن يتخلصوا عن بل ينبغي المصلي صلاة الليل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من طول القيام وطول السجود وطول الركوع والدعاء في أثناء السجود والتسبيح في أثناء الركوع حتى يصلي صلاة ثامة ولأجل ذلك أقل ما يمكن أن يقال هنا أنهم يصلون الليالي رمضان بختمة واحدة هذا أقل ما يكون ولأجل ذلك نقل ابن ثينية إجماع أهل العلم على استحداب ختمة في ختمة في صلاة الليل ليحصل إسماع الناس لكتاب الله جل وعلا في شهر رمضان لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن فهذا لا أقل منه وأنا أذكر لكم شيئا عرفته عن بعض كبار السن حدثني بعضهم يقول كنا نختم في صلاة القيام في رمضان أربع ختمات وقال لي شخص آخر وأظن أنه الآن حي أثر الله أن يغفر له حيا وميتا لموتانا وأحبابنا ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين يقول كنا نختم ست ختمات في رمضان هذا لا شك أنه مما تحمل معه الهمم على زيادة ال... ال... ال... ال... ال.. الاجتهاد لا طلب التخفف من ذلك والسؤال عن الإمام الأخط أو الأسرع أو نحو ذلك فبناء على هذا ينبغي الإنسان أن يصلي من الليل قدرا مناسبا ومن كان له عمل أو لا يستطيع الصلاة مع الإمام فلا يعني ذلك أنه لا يصلي من الليل بل إذا من عمله ووفد إلى بيته فليصلي ليكون له الأجل يعني هذه الدرجة من قام عمران إمونا واحتسابه وغفغ له ما تقدم من ذنبه هنا مثلا الحقيقة مهمة وهو من يصلي مع الإمام لكن كانت له في الأصل عادة أنه يصلي آخر الليل فنقول في هذه الحال ينبغي له أن لا من السفل من صلاة آخر الليل لعظيم فضلها ولذلك قال عمر لما رأىه يصلون في أول لقال والتي ينامون عنها خير فلأجل ذلك نقول صلي مع الإمام حتى أن تنصرف ثم صلي من آخر الليل شفع دون الوتر مدام أنك أوترت مع الإمام أما إذا لم توتر مع الإمام أو أنك شفعت الوتر بركعة فلم تكن وترا لك فلك أن تصلي من الليل في آخر الليل ثم توتر لكن ينبغي للإنسان أن لا يأخذ نفسه إلا بالجد فإذا علم من نفسه ضعفا فلا يقول أنا لا أصلي مع الإمام أن شاء أو أشفعها ثم بعد ذلك يرام أو ينشد فلا يصلي من آخر الليل فلا هو الذي أوتره مع إمامه ولا هو الذي صلى قيامه في آخر ليله. يعني هذه بعض المسائل وتعلقة بالقيام أما ليالي عشر رمضان الأخيرة فهي من أعظم الليالي التي يزاد فيها الإنسان جدا وانجتهادا والموفق من حفظ حفظه كل حرف ينطق به في تلك الأوقات وحافظ كل دقيقة تمر عليه في تلك الساعات فلم يضيعها ولم يفرط في قليل ولا كثير منها ولقد عرفت أن بعض الإخوة يعني يختم في كل ليلة من نيال العشر ختمة غير التي يصلي مع الإمام وإن كان ذلك شيئا كثيرا لكن يعني هو بيان لعظيم المسارعة إلى الخير والمسابقة إلى البر في أوقات الفضل لأن فيها ليلة القدر التي قيامها خير من ألف شهر كما جاء بذلك كتاب الله جل وعلا لكن بعض الناس يظن أنه حتى يعني يظن أنه إذا قام ليلة القدر انتهى الأمر لا قيام ليلة القدر هو أعظم شيء يطلب في ذلك، لكن لا يعني هذا أن ليالي العشر الأخرى فيها فضل، بل هي من أفضل الليالي في العام كله، بل هي من أفضل الليالي في العام كله. فحتى لو يعني لم تكن ليلة القدر فهي ليال فاضلة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها ولذلك نوصي بالاعتكاف فيبدأ الإنسان اعتكافه من قبل غروب الشمس من الليلة واحد وعشرين وينتهي بغروب الشمس من يوم الثلاثين أو طلوع هلال شهر شوال. أما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكب صبيحة واحد وعشرين مقصود أنه ليس هو ابتداء الاعتكاف لكن المكان الذي قد أعد لراحته في المسجد هذا ما يتعلق بمسائل القيام بقية مثالة القنوت في الوتر القنوت في الوتر جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كله وجاء عن بعضهم في النصف الآخر من رمضان لكن ينبغي هنا اعتبار الأدعية التي اتابت عن نبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الأدعية ولا يحصل في ذلك تكلف ولا رفع صوت ولا زيادة صياح لأن هذا كما عده أهل العلم نوع من الاعتداء في الدعاء ولأجل ذلك بعضهم يخرج من الابتهال والاستعطاف إلى العظة والموعظة ونحو ذلك وهذا ليس محله الدعاء الدعاء توسل لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذكر لحال الإنسان في نفسه من الضعف والنهانة التي تستجلب آآ آآ آآ آآ يعني إجابة دعائه من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله له في تلك الحال التي يظهر فيها خشوعه وبكاءه واستعطافه وانكساره بين يدي ربه جل وعلا نسأل الله أن يقبل منا وأن يوفقنا لكل خير وهدى هذا يعني جملة جثيرة من آآ الأحكام الأحكام أحكام ما يتعلق بقيام شهر رمضان. بعد هذا ننتقل إلى أن الحقيقة أشوف المسائل يعني تتناثر. ودي أحيانًا أكمل وأحيانًا أحيانا نأتي على أو نحب أن نأتي على يعني جملة من المسائل التي تحتاجنا إليها أو الأهم من المسائل في كل يعني باب. ذكر فقهاء في مثل هذا ما أحكام القضاء والقضاء. يعني لمن فات عليه شيء من أيام رمضان سواء كان في ذلك معذورا أو كان غير معذور فإنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى القضاء فعدة من أيام أخرى فإن كان فطره بغير عذر فإنه يجب عليه الاستغفار مع ذلك وما جاء في حديث أبي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزئه صيام الدهر وإن الصامة ما في إثناده من جهة ثم على فرض صحته لا يعني ذلك عدم القضاء بل هو بيان لتعظيم أمر الفطر وأن القضاء لا يكون بمثابة ما فوته الإنسان من هذه الأيام العظيمة أيام شهر رمضان أما بالنسبة لمن كان معذورا فليس عليه في ذلك شيء وهو أتى رخصة فيكون ليس عليه فيه ملامة وقد تقدم لنا ما هو الأولى للإنسان من الصيام أو الفطر لكن مع ذلك يقول الفقهاء يستحب له الإسراع بالقضاء لأن هذا أبرأ لذمته وأسرع لبراءة نفسه من عهدة الصيام ثم يقول الفقهان لا يستحب له أن يقضي متتابعا يعني إذا كان أصل ثلاثة أيام ربعين فيقضيها متتابعة، لا يجب ذلك، لكن لكنه مستحب لأن الله جل أما كونه غير واجب لأن الله جل وعلا قال عدة من أيام أخرى فجعلها عدة وأطلق، فهذا يحصل بالمتتابعة والمتفرقة، لكن جاء عن بعض السلف أنهم أحبواها عن ابن عمر وغيره استحب. تتابع ولأنهم قالوا أن القضاء يحكي الأداء والأداء يكون متتابعا فيستحب أن يكون القضاء كذلك ما ينبغي أن يقال هنا أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حصول رمضان الآخر لأن وقت القضاء هو ممتد من نهاية رمضان إلى رمضان الآخر مثل الذي تفوت الصلاة الجماعة مع الظهر مثلا فإن له أن يقضيها الساعة الواحدة والواحدة والنصف والسنتين والثلاث، لكنه إذا أذن دخل وقت العصر فلا يجوز له التأخير إلى ذلك الحين سيكون آثما فكذلك نقول لمن عليه قضاء لا يجوز له التأخير إلى رمضان الآخر. فيتحصل من هذا أنه لو أن شخصا امتد عذره يعني من رمضان الذي حصل من هفتار لمرض أو سفر امتد سفر وهو يتنقل بين الديار من بلد إلى آخر حتى جاء رمضان الآخر لم, أو لم يستقر أو ينقطع سفره أو ينقطع مرضه أو يستطيع القضاء في وقت من الأوقات حتى جاء رمضان الآخر هذا معدول ليس عليه شيء لكن لو أن شخصا حصل له قدرة على القضاء ونحوه لكنه توانى تخلف أجل سوف فنقول من هذا فإنه آثم إذا وصل إلى رمضان الآخر فالذي عليه بعد رمضان الآخر أمران أولهما القضاء ثم الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينة لقائلنا أن يقول من أين لكم إيجاب الإطعام مع القضاء فنقول من أن هذا جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيقول السلف فكان هذا كالإجماع من الصحابة على أن مؤخر رمضان حتى يأتي رمضان آخر بدون عذر يجب عليه الإطعام مع القضاء وهذا قول كثير من الفقهاء اعتبارا بما جاء عن الصحابة على ما ذكرت لك القضاء يجب على كل واحد أن يقضي عن نفسه لكن هل يجوز لأحد أن يقضي عن أحد لا يجوز لأنه جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصم لا أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولأنهم كما يقولون من جهة التعليل الصوم من العبادات البدنية فتتعلق بكل أحد في نفسه لقالنا نقول حتى ولو مات الشخص نقول حتى ولو مات الشخص وأما ما جاء في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه فنقول من أن هذا مخصوص فقط بالصيام النذر لأن أصله رأي أن إن أن ماتت وعليها نذر صيام أفعصوم عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام فصام عنه وليه فقالوا أنه متعلق بالنذر ولم يقولوا بعموم القول في الصيام لماذا؟ لأنه كما قلت لك أن الصيام عبادة بدنية تتعلق ببدن أحد ولأنه معارض بالحديث الآخر ولا يصوم أحد عن أحد فحمل ذلك على صيام النذر فقط على صيام النذر فقط فتبين ذلك وهذا هو الذي قال بن عباس والصحابة وأيضاً هو المشهور عن جماهير أهل العلم وهو الذي أخذ به بن وبن وبنقيب أن القضاء عن الص عن الميت إنما هو في صيام النذر والأمور الما الصيام الذي ليس واجبا بأصل الشارع ليس واجباً بأصل الشارع من مات عليه صيام فلا يخلو حاله من حالين إما أن يكون يعني مرض ثم امتد به المرض ومات هذا ليس عليه شيء خاصة إذا كان مرضه ليس مرضا لا يرجى برؤه وإلا قلنا عليه الإطعام من الأصل أو تعلق به الإطعام أما إنسان جاءه علة ما يدرون يمكن يطيب منها يمكن ما يطيب لكن امتدت امتدت ثم مات فنقول هذا ليس عليه في ذلك شيء وأما لو أدن شخصا مرض ثم شفي بعد ذلك ثم عاد إليه مرض فمات ولم يقضي فنقول في هذه الحالة تعلق به حكم القضاء، فوجب عليه قضاء الأيام لأنه لما شوفي كان مفرطا في التواني وتأخير القضاء. من عليه قضاء؟ من عليه قضاء؟ هل يجوز له التنفل؟ هل يجوز له أن يتنفل بالصيام تطوع؟ نعم، هذه من المسائل التي جرى فيها شيء من الإشكال. المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يتنفل حتى يصوب فرضه لكن نقول من أن القول عند جمع من أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة قول لجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن له ذلك لماذا؟ لأن وقت القضاء موصل إلى رمضان فالتنفل جائز الذي مثلا يقوم بعد مثلا خروج الناس من صلاة الفجر. فلماذا نصلي سنة الفجر؟ قبل أن نصليها. وليس عليه أن يبدأ بصلاة الفجر أولاً ما دام أن الوقت لا زال متسعاً فكذلك نقول ما دام أن وقت قضاء الصيام لا زال متسعاً فإن له أن يتنفل لكن لو ضاق الوقت لم يمكِ من رمضان الآخر إلا خمسة أيام عليه قضاء خمسة أيام نقول له لا يجوز لك أن تتنفل وعليك قضاء بل إن كان بل يجب عليك أن تبادر بالقضاء في تلك الحال في تلك الحال بناء على هذا لو مثلا امرأة كان عليها سبعة ايام او ستة ايام جاءت أيام عشر بالحجة فارادت ان تصوم نافلة او نحو ذلك جاز لها لكن بالنسبة لست من شوال فقد ذكر بعض اهل العلم حتى على القول بجواز التنفذ قبل القضاء يقولون في ست من شوال لا تستثنى من ذلك لأن الأجر المعقود فيها أو المغتبة عليها إنما هو بصيام شوال بصيام ست من شوال متبوء أو بعد اتمام رمضان لأنه قال في الحديث حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال نعم فكأن صام الدهار أو فعله صيام الدها فبناء على هذا على ذلك قالوا من أن الحديث جاء في هذا بخصوصة أن تعنيق أو حصول الأجر بصيام ست ضهون بحصول كمال صيام شهر رمضان والأمر في شيء من يعني الننظر هذا ما يتعلق به يعني القول مسائل مهمة مسائل الاعتكاف المسائل القوى بقي علينا أمران الأمر الأول هو في التطوع والاعتكاف لكن عن أن الوقت شارف على الانتهاء لذلك لعلنا أن نجعل هذا إن شاء الله في مناسبة قادمة وأسر الله أن يجزي الجميع خير الجزاء نأخذ الأسئلة التي الآن والله يعني أظن إنه صعب أن أخذها الآن كاملة ستكون طويلة ومرهقة للإخوان. طبعا الصيام التطوع إذا ينبغي للإنسان أن يكون الصيام تطوع في عام يعني الست من شوال، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، صيام شهر الله المحرم من استطاع من كان له قوة. صيام شعبان هل كلها قد جاء الفضل في صيامها؟ لكن تحقيق القول فيها ومن الأون ومن الأفضل الحقيقة الحديث فيها طول صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا أقل ما ينبغي للإنسان أن يفعله ليكن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلن أن تكون أيام البيض حسن وإلا يعني صام أي الأيام شه. صيام الاثنين جاء عند في صحيحة وصيام الخميس جاء عند بعض أهل السنان يعني مع الاثنين، وإن كان يعني في الأثنين مقال لكن أهل العلم عامة يقولون باستحباب صيام الاثنين والخميس كذلك كما قلنا العاشر من محرم متأكد صيامه فيه الأجر في تكثير سنة ثامة صيام عشر ذي الحجة يقال عشر والمقصود التسع لأن يوم العاشر يوم العيد لا يجوز صيامه وآكده يوم عرفه باعتبار أنه, أنه يكفر السنة الحاضرة والماضية وأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم ومن وصل إلى أن يفترض يوما ويصدر صامها اعتكفها فكان ذلك آثر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تحروا ليلة القادة في العشر الأخيرة من رمضان تعش... تحروا آ... ليلة القادة في السبع الأخيرة من أو في الأوتار آ... روايات كثيرة كلها لا يدل على أنها في عشر رمضان الأخيرة آ... هل هي ليلة مخصوصة أو هي ليلة متنقلة تعرفنا أن الخلافة في هذا الطويل واسع لكن المؤراء هو الذي لا يفوت ليلة من هذه الليالي لماذا كان من عظيم الفضل فيها ولألا يظنها ليلا فتكون غيرها فيفوت عليه أجرها ومما يدل لهذا يعني أن إخفاءها فيه خير للعباد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقبر لي مرة بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأردوا أن يكون ذلك خير فدل على أن الخير من اجتهاد الناس في هذه العصر وعدم تفويت الأجور فيها هو أعظم لهم وأنفع لهم عند الله تعالى ثم أيضا هنا فيه إشارة مهمة ينبغي أن تتنبه لها وهو تتلاح يعني اختلف وفيه بيان شق الاختلاف والتنازع وعدم الـ الـ الـ صفاء النفوس فيما بينها إن كانوا أزواجا أو كانوا إخوانا أو كانوا أقارب أو كانوا جيران أو كانوا أصدقاء عمل أو كانوا من عموم المسلمين لا ينبغي للإنسان أن يبقى قلبه حنقا فيه حقد وحسد اختلاف ونزاع مع قريب ولا مع بعيد وأن تصفى الناس مع مسؤوليهم ومع ولاياتهم وأن يحصل بذلك صفاء القلوب فإن هذا من أعظم الأعمال ولأجل ذلك كان عند أو مما رواه مسلم في صحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل إثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت له خصومة بينه وبين أحد من أصحابه فيقول الله جل وعلا أنظر هذين حتى يصطلحا ففي تأخير قبول أعمالهما ورثة صالح فعلهما لعظم هذا الفعل هذا من جهة من جهة بعض الناس يتكلف في تحري ليلة الأجر ليلة القدر على الرؤى ويعقد بها الحكم أو يقطع بذلك وهذا خلاف الأول يستفيد الإنسان من العلم أو من بعض هذه الرؤى في زيادة العمل في حر في الفرح بنعمة الله جل وعلا إذا وافقت ليلة قد اجتهد فيها لكن لا ينبغي بناء الأحكام عليها والقطع بذلك وإغفال الليالي التي لا تدل عليها رؤيا أو لا يتسامع فيها بخبر رؤيا أحد من المسلمين فهذا من جهة, جهة أخرى بعض الناس تجد أنهم يجتهدون في الأوتار ولا يجتهدون في الشفر وهذا وإن كان ولا شك أرجع لحصول ليلة القدر أن تكون في الأوتار لا في الشفر لكن لا قد تكون في الشفر. ثم أيضا ذكرنا أن فضائين العشر تامة حتى في غير الوتر. ومما يدل لهذا كما نفسه على ذلك ابن تيمية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الكميسوها في الأوتار ونحو ذلك. لكن أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكميسوها في خامسة تبقى في ثالثة تبقى. في سبعة تبقى قالوا فإنها إذا كانت السبعة التي السبع تبقى إذا كان الشهر ثلاثين فتكون ليلة ثلاثين وعشرين لكن إذا كانت السابعة التي تبقى هي من تسعة وعشرين فستكون ليلة اثنين وعشرين وأيضا إذا كانت الخامسة التي تبقى هي ليلة إذا كان الشهر ثلاثين فتكون ليلة خمسة وعشرين أما إذا كانت الشهر تسعة وعشرين فستكون ليلة أربعين وعشرين وهكذا بالنسبة لثالثة تبقى إذا كان الشهر الثلاثين فتكون ليلة سبعين وعشرين وإذا كان تسعين وعشرين فتكون ليلة ستين وعشرين فهذا يشير إلى أهمية قيام العشر كلها وعدم التهاون بها من استطاع في هذه العشر أن يعتكف فلا يحرم النسه تلك المنزلة وتلك الدرجة وتلك السنة المهجورة لأنها صلة بالله جل وعلا انقطاع عن الخلق والبقاء في بيت الحق جل وعلا وتخلص من الدنيا وفسادها وأردانها وسوءها وشغلها وبقاء في بيت من بيوت الله بين تلاوت وصلات وذكر واستغفار وابتهال إلى الله جل وعلا في مثل هذه الأيام الفاضلة. فكان يعني مما ينبغي للإنسان أن يعتكف العشرة كلها وهي عشر ليال من سنة كاملة لا أظن أنها تضر وكم هي الليالي والأيام التي نذهب ونجي ونذنقل وكم هي الأيام التي نختص بها لأنفسنا في سفى وفي متعة وفي جهوى وفي غير ذلك فلتكن لنا ليالي ننقطع بها مع ربنا ومع خالقنا فإن ذلك أعظم ما يكون صلاحا لنا والمرأة في ذلك كالرجل فإن النساء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اعتكف وتكف النساء ومن أعظم ما سمعت في هذا أو ما رأيت الحقيقة لما كنا في زيارة زياره لتايلان وهي البلد التي فيها من الفحش والكفر والوثنية والبلاء العظيم العريض حتى إذا وصلنا إلى بلدة من بلدان المسلمين وقرية من قراهم وكان ذلك في إقبال العشر قبل دخول العشر بليلة أولى الليلتين فسمعنا محاضرة عن عشر رمضان الأخيرة والاجتهاد فيها فسألت الشيخ اسماعيل لطفي عن من يعتكف هل يوجد أحد يعتكف أو قال يعتكف في هذا المسجد أكثر من سبعمائة شخص ما بين رجل وامرأة وهم في تلك البلاد فهؤلاء يعني اجتهدوا وجاهدوا نعماهم فيه من أنواع من الابتلاء الكثير فكيف بمن هو في نعمة ورخى وسخى وأمن وأمان وبلاد المسلمين يعان على الخير فلا أقل من أن يجهد الإنسان إذا تعذر على الإنسان فلا أقل من اعتكاف الليالي أو اجتهاد في بعض الأيام ومن فات عليه هذا وذاك فلا أقل من أن يستغل أو يستثمر كل دقيقة يستطيعها وأن يستقل من الاجتماعات والذهاب والمجيء وغير ذلك الحقيقة أحكام الاعتكاف كثيرة لكن لا أظن أننا نستطيع عليها سأذكر لكم مسألة مهمة في الاعتكاف وهو أن من اعتكاف لا ينزل له الخروج من المسجد والمسجد اسم لما المكان المحور سواء كان يعني المكان المغلق أو كان مفتوح إذا كان للمسجد ساحة أو سرحة بشرط أن تكون محروطة فإذا كانت محروطة جاز أن يخوج فيها ولا يأتبه خارجا من المسجد أو قاطعا لي. اعتكافه لا يخرج إلا لحاجة لا بد له منها كقضاء حاجة وضوء ونحوه بل قال أهل العلم لو احتاج إلى غسل يديه ونحوه أو كان غسلها في المسجد فإنه لا يطل لا يخرج لأجل ذلك الثاني ما لا يجوز له الخروج بحال من الأحوال وهو الخروج لأمر الدنيا أو نحو ذلك هذا لا إشكال من أن لا يجوز له الثالث هو الخروج لحاجة قد اشترطها وله منها بد مثل ان يشترط ان يوصل الى والدته شيئا او يعطيها علاجا اذا كانت تحتاج الى علاج ولا يوجد احد فذكر اهل العلم ان يكون الشرط في ذلك نافعا وقد جاء هذا عن علي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض المسائل وكما قلت لكم الحديث طويل لكن لعل ما لكرنا فيه غنية لكم بإذن الله جل وعلا تسأل الأخت عن أنها كانت حاملا فأفتغت ومرضعا فأفتغت ثم بعد ذلك تقضي فنقول عليها القضاء حتى وكذلك الإطعام لأن الإطعام بس أو لأنها أخرت القضاء أكثر من رمضان فعليها القضاء والاطعام فعليها القضاء والإطعام صيام ست من شوال بنية نيام التي في البنية قضاء ليام التي تُطير على المرء في رمضان لا من هذه هذه لا تتحصلونها لكن لو أن امرأة كان عليها قضاء فصامتها في أيام عشر ذي الحجة فيحصل لها القضاء ويحصل لها فضل صيام تلك الأيام من لا, لا, لا فضل صيام أنها صامت العشر لكن أن تلك الأيام التي صامتها أفضل من غيرها نعم لكن الأولى للإنسان أن يصوم في أيام عشر ذي الحجة نفلا ثم يقضي إلا أن يظن أنه لا يستطيع القضاء بعد ذلك، فيبدأ بالقضاء وشك. تسأل عن ال ال من كانت لها شعر على درجات، فكيف عند التحلل؟ تأخذ تلف شعر يدها على شعرها وتأخذ قدر أنملة من آخره نزولا لأن حتى كل نساء لا لا يكون الشعره متساويا فمنهم مرتفع ومنهم نازل وليس المقصود أن تأخذ من كل شعره بل أن تأخذ قدر أنملة من عموم الشعر ويحصل بذلك التحلل بإذن الله للمعتمئة الشخص يسأل عن المعارسة العادة السرية في نهار رمضان ومرء عن ذلك رمضان آخر رمضانين نقول هذا هو الاستماع الذي يحصل به فضل الصوم فعليه الاستماع ثم القضاء ثم إذا مر أكثر من رمضان عليه مع القضاء طعام عن كل يوم مسكينا ال ال ال قول إذا كان القيام لابد من شهر كامل حتى يحتسب الأجر فما حكم الحائض لذلك يقول الحائض في أيام فطرها هي مأجورة على فطرها وترك صلاتها ولا يكون ويُعتبر شهر في حقها كاملا في تلك الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة وهي يعني في حكم المريض فيكون ليس عليها فوات بالأيام لأنها مأجورة ب الصلاة فيها فحكمها يختلف عن غيرها كفارت من لم يستطع القضاء وبقي له أيام الحقيقة من لم يستطع القضاء إن كان لمرض لا يوجد بعض فصحيح أنه يطعم لكن من كان يستطيع بعد ذلك فعليه قضاء ما استطاع فإذا مر عليه رمضان آخر ف يكون مع القضائق في ايهما افضل للنساء القيام في البيت ام في المسجد في شهر مرة حقيقة النساء الافضل اذا كانت تستطيع القيام في بيتها فهو او لا لها لان صلاة المغرى في بيتها افضل الا المكتوبة والمغرى في ذلك اعظم بالنسبة واخص في منه في الرجل لم يتسأل عن جواز الأكل والشرب أثناء سماع الأذان أن يجب الإنسان قبل الأذان الفجر أقول إذا كان المؤذن مؤذن على بداية الوقت فمجرد سماعه يجب على الإنسان أن يترك الأكل والشرب إلا شيء أن كان في يده ما أن كان في يده ونحوه فيكمله في للورود الحديث بذلك وأما أن يأخذ شيء لي لأكله أو يشربه إذا سمع الأذان فلا إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت هل المرأة اعتكاف نعم وكيف الطريقة كما قلنا تبقى في المسجد كالرجول سواء من بسماء وتضرب لها مكانا خباءا نحو كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فتنام فيه وتوقي فيه ثيابها إذا احتاجت إلى ذلك وصلاتها كالرجول في ثواب الصلاة مع الإمام بلا شك هل يجوز الصلاة من آخر الليل بعد بعد الصلاة مع الإمام إن لم تكون عادة؟ لا بأس إذا أراد أن يصلي من الليل ففي هذه الحالة يكون جائزا له. ولهذا ينبغي الإنسان عند السحر. يعني خاصة الناس في رمضان يكونوا مصيدين وهو من اللواقات الثابتة. من بين الإنسان المستغفرين أن يدعو الله أن يدعو الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل يغضنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفرا فاغفي عليه هل من سائل الفراغية والله جل وعلا قد مدح المستغفرين بالاسحار والاسحار هم يسافرون فهذا لا شك من الأعمال الطيبة. بصين دعوة مستجابة عند الفطر قائله عند الفطر بعد الإفطار قبل قبل الإفطار قبل الإفطار بالنسبة للبلع النخاعي قلنا أنها فيها يعني أنها يفترضها في أحد قول أهل العلم ونقول ولذلك لا نقول نقطع بفساد الصوم ولا بالولون القضاء لكن لا شك أن يعني يمكن أن يكون سببا لفساد الصوم أسيرة كثيرة جدا. هل مر أن تعتكف في بيتها؟ لا. الاعتكاف إنما يكون في المصلى هل تحليل الدم يفسد الصيام؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي وقلنا لا التحليل أخذ دم قليل. ومثل ذلك الجرح اليسير لا لا يفسد معه الصوم إنما يكون بخروج دم كثير جدا. نعم. تسأل على لو تك هل الناس مكلفين بالصيام وإن صاموا فالي تقبل منه هم مكلفين بالصيام لكن لو صاموا لم يقبل منهم بمعنى أنهم يعني يحاسبون على الصيام يوم القيامة. لأن الله جل وعلا لما ذكر حال كافرين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ما سلكتكون في سقاة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام المسكين فجعل سبب دخولهم النار ترك الصلاة وترك طعام المسكين الذي هو يعني الواجب ونحوه دل على أنهم يعاقبون عليها لكنهم لو فعلوها في الدنيا لم يصح منهم لأنه لا يصح ذلك إلا بنية فمن أراد أن يفعل نقول أول أصلح منيتك بشهادة أن لا إله إن الله وتخليص قلبك من الشر ثم بعد ذلك يصح عمله وإلا فلا ولذلك يقول الأهل العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أن يحاسبون عليها وإن لم تصح منهم في الدنيا لكونهم لم يحقق شرطها وهو الإسلام أبي يسكن في روسيا ولا يصلي ويقول بسبب الكسل لكن كل رمضان يصوم بعض ما معه صومه أقول له صومك لا ينفعك أم لا؟ لا تقولي له صومك ينفعك بل قولي إن صومك صومك يحمدك. على أن تصلي فالذي أمرك بالصوم هو الذي أمرك بالصلاة وقد يكون له شبه خاصة مدام أنه يعيش في تلك البلاد أو يكون عنده فهم قولا لبعض الفقهاء نحو ذلك فلا نقول من أنه وصل إلى هذا فوات الإسلام لكن تحث ويدعى ويؤمر قدر استطاعتي وأنت من أعظم برق لوالدك أن تدعيه إلى الخير وتذكريه به وأن تصبر على ذلك وأن تتلطفي معه في هذا لا يعني حصول الخطأ من أن يكون أمرك له فضة أو دعائك له غليظة بل ينبغي لك أن تطلب ما يكون مناسبا له في تلك الحال من قام مع الإمام حتى ينصف كتب له قيام الليلة وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد نقول هذا له أجر من قيام الليلة مع الإمام وهذا صلاتها أفضل يعني في المرأة في خصوصها ولا سعرض بين هذين الحديثين من كان يعني لا يعرف الناس من حوله إلا الإمامة ومضمن عليه فظن أنه يعني وصل إلى الخرف فإذا كان كذلك فلا يكون نجمعه حكم الصوم على غيره هنا نتسأل الأخ تقول هل هناك وجه مقارنة بين الفائض من قيام ليلة رمضان وبين البقاء في رمضان في المصلة بعد الفجر إلى أن الشمس الحقيقة أن البقاء حتى الإشراق فيها حديث حسنة وفاضل لكن لا شك أنه في رمضان أن الاجتهاد في الليل أولى من ذلك خاصة في ليالي وعشر بعض الناس تجد أن في الليالي يذهب ويجي فإذا صلى الفجر وبقي إلى أن تشريق الشمس نعم إذا كان منك جد في الأمرين فجميعا فالحمد لله فإذا لم يكن فبقاءك في ليد رمضان أو من بقائك بعد صلاة الفجر نعم للمرأة هل لها أن تعتكف في بيتها لا ليس لها أن تعتكف في بيتها كل هذا وأن تكافح ما يكون في المسجد هل المرأة الحائض أن تكمل وردها من القرآن بأن تقرأ القرآن من كتاب تفسير؟ يعني المنوع منها المرأة في حال حيضها هو مس المصحف إذا طرأت بحيث أحد يحرج لها الصفحات أو بحيث أن مسها بحائل كان تلبس قصادة أو بقلم ب قلم أو عصا أو أو أو من كتاب اللي لا فلا فلا لك لكن كتاب التفسير إذا كان التفسير كهيئة تفسير الجلالين الذي يكون المصحف فيه التفسير على حواشين فالأقرب أنه هذا لا يخرج عن كونه مصحفا لذلك يكون من الأشياء التي تتقيها المرأة وإن حصلت فتوى بعض أهل العلم من أنه كتاب تفسير لا أعظوا ذلك كذلك لأن كلام أهل العلم أن كتب التفسيري التي تكون الآيات من خلال التفسير ولا يكون القرآن هو الأصل كهذه الكتب المطبوعة أخيرا من أنزل بالنظر ثانية السيد الصومي إذا كان بتكرار النظر نعم أما إذا كان بنظرة عابرة فلا ما حكم قيام المرأة في بيت أو القراءة في المصحف كذلك من أفضل ختم القرآن أكثر من مرأة إيه؟ قراءة أم مراجعة القرآن ولو ختم واحدة الحقيقة في رمضان قيام المرأة في بيتها طيب إذا كانت قارئة وجادة في ذلك ولا يعني يحصل منها بعض من هذا والقراءة من المصحف كذلك والأولى لها في رمضان أن تختم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل بالقرآن فإذا كانت لا تستطيع أن تراجع في غير رمضان فلا أقل من أن تجمع بين الاثنين لكن الختم أولى هل يوجد خارج المال بدلاً من الأطعام في من عجز؟ لا، لأن الله جل وعلا نص على الفدية مع العلم من أن المال مثير أظهر، لكن ما أعرض الله جل وعلا عن ما ترك المال ونقص على الفدية إلا لقصد هذه ذاتها، وهي على هذا قول يعني جمع من أهل العلم. آآ تقول آآ شيخنا. آآ بالنسبة لقراءة القراءة هل يلزم أن يكون في حدود عشرة أجزاء في اليوم لأن يختم في أقل من ثلاث هذا هو الأحسن أن يكون في كل ثلاث الختم لأن وينتقال بعضها للعلم أن في الأيام الفاضلة يجوز أن يختم في أقل من ثلاث لكن نقول ما دام أن الإنسان يقرأ أو عشرة أجزاء فذلك فيه خير كثير هل يجوز أن يذهب ابن الرجل المتوفى الذي مات عليه دين للرجل الدائن ويطلب أن يتحول الدين من ذمة أبيه إلى ذمة حتى هو يشدد أو يتحول الدين لسم الابن أو الولد الحقيقة يجوز للإنسان أن يتكفل بذلك كما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه دين قالوا نعم فترك الصلاة عليه يعني تعظيما لأمر الديون وحتى توفى الحقوق فقال شخص هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن يمكن للإنسان أن ينقل الذمة وفي مثل تلك الحال على كل حال أظن أن يعني يك... نكتفي بهذا وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين والهدات المهتدين وأن يشرح صدورنا بالعلم وأن يوفقنا لتحصيله وأن يزيدنا من الاهتداء به وأن يبلغنا وإياكم كل خير وهدى وأن يعيننا على البر والتقوى وأترككم في حظ الله ورعايته وان يليدكم من فضله وأني يوفقكم لجدايته وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على برء وطاعة وجد واجتهاد وأن يكتبنا فيه من الصائمين القائمين وأن ييسر لنا كل أمر عشير وكل أمر محتبس أو أمر متعذر أو أمر متأخر وأن يسهل لنا ما أهمنا وأن يوفقنا لما أردنا وقصدنا وأن يختم لنا الأيام الفاضلة بالتوفيق والرضوان والخير والغفران وأن يصبح لنا أزواجنا وذرياتنا وأن يحملهم على ذلك وأن يوفقهم لكل خير وهدى وأن يغفع لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولجميع المسلمين وأن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يحفظهم وأن يحقن دماء المسلمين وأن ييسر أمورهم وأن يؤمنهم في أوطانهم إن كان ذلك في سوريا أو في غيرها وأن يذهب منهم الفتنة ويزيل منهم الفرقة وأن يوحدهم على الخير والهدى إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جبير صلى الله وسلم وبركاته على الرجيم ومحمد